ذكرنا في الحديث كان الحديث ذكرنا بعض صفات الكبائر تذكرون؟ كل شيء الكبائر النبي صلى يقول وافضل تعريف للكبائر هي التي اذا فعلها المرء نقص من ايمانه الواجب هذا افضل تعريف الكبائر ما هي كل فعل اذا فعله الانسان نقص من ايمانه الواجب هذه من الكبائر الان إذا قل هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر الآن نأتي إلى نقطة أهمة ما هو الفارق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر كيف نعرف في الحديث الكفر الأكبر من الكفر الأصغر كيف نقول هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر كيف تعرف؟ النص او يسمى بدلاله النص دلاله النص ما هو دلاله النص قولوا اسمعوا الى قول ابن سعود رضي الله تعالى ما يقول ابن سعود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيارة تش شو طيارة اخوان فتقولوا لماذا سمي الصفوريار لان العرب كانت تمسك الثواب اداره الثواب في مده سواء نافقت ثوابا واذا تشاءى مده فقد تشاءى فاسم يفتيوا قاله صرياره في قال ابن مسعود وما منا لا انك لست وما منا ولكن يذهبهم الله التوكل يعني ما نعنونا منا يعني ما نعنونا منا لا هو تطيار فهذا اللحنة أنه كفرون على أنه مشيلكون أصدر حلونا يا أخوان كذلك هذه الزوات الأسطانية يبدو يسمى دلات العبارة شيف لأن دلات العبارة مثله؟ ما هو؟ قال الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر قتاله كفر فنحن علمنا من قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فسمى طائفتان المؤمنتان وهما متقاتلتان فبدالأسل عبارة أخرى ثالثة إذا جاء الكفر معرفا وهو الكفر أكبر ومن هنا فإن دليل العلم على ما ترك الصلاة السلاكفر بقولهم بين الرجل وبين الكفر واضح وعلى حجة بديعة سهية ذكرها بنا إذا إذا جاء الكفر معرفا فهو كفر اكبر رابح لا يوجد كفر اصغر في القرآن وانما يعرف الكفر الاصغر في السنة ونعرف الكفر الاصغر في السنة بماذا؟ بالقرآن ونعرف أن هذا الكفر الذي قاله رسول الله هو كفر أصغر بماذا؟ من خلال رجوعنا للقرآن كما رأينا بدلالة الإخوار فبهذا تستطيع أن, أن هذا الكفر أكبر أو كفر أصغر من في الدلالة العبارة قوله صلى الله عليه وسلم ما ضربنا لكم فرق تشترقون؟ ماذا؟ قلنا في ماذا؟ سمّاها أمّته صلى الله عليه وسلم سمّاها أمّتها إذن بهذا نستطيع أن نفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر الآن نأتي إلى مسألة خطيرة في الموضوع نعم جمّا يعني شجمنا عالم الظورة عند أبو المعلمات الصبين على مكثير على مكثير ويسترق <تصفيق> الحكي ويسترق <تصفيق> العالم ولله على نفسي في <تصفيق> البيت ويستطيع عليك آه هذا دليل لمن يقول بكفر كالحج ومن كفر لها عدم إجمعنا من الحديث قال ل... و... وكان أصحابه رسول الله ورحمة شيئا تركه كفر سوى سوى الصلاة وهناك كذلك صور أخرى عند من لا يقول بكفره الآن نقطة مهمة في لقضية الكفر الأصغر والكفر الأكبر وهي كنتم هذه أحد عند السؤال فيها السيئة <تصفيق> بالاستقرار, <تصفيق> بالاستقرار بالاستقرار وهذه مذكورة في كتب أهل العلم هذه التي ذكرتها لكم مذكورة في كتب أهل العلم <تصفيق> وهذه؟ م. نعم ذكرت ابن تيميه عنه قضية الكفر معرفاً فهو كفر أكبر ذكرها ابن تيميه في كتابه الإيمان قالوا من ثوارك الكفر الأكبر الكفر الأزواغر إذا جاء الكفر معرفاً فهو كفر أكبر م. الآن أه أهدفكم إلى قضية كفر اصغر هذه نقطة انتبهوا لها هل الكفر الاصغر اخواني ممكن ان يكون كفرا اكبر في العبارة, في العبارة التي ذكرناها هل ممكن الكفر الاصغر ممكن ان يكون كفرا اكبر اي امكانية حمل الاحاديث التي قال عنه العلماء بانها كفر اصغر ممكن حملها على الكفر الاكبر مثل ما اضربنا مثال ماذا قلتم؟ انحلف بغير الناس ما انحلف بغير الناس ابقان ممكن حمل حديث كفر وشرك هنا من انحلف بغير الله فقد كفر او اشرط ممكن حملها على الكفر الاكبر ها؟ ومن حلف بغير الله معظما هذا المحلوف مقدار تعظيمه لله وليس في قاطع كثير من المنتصر من الاسلام له والله فلا يهتم ولا يرى لكن يقول مثلا قبر سيد البدوي او بولادي سيعتقد ان هذا الحل مما ينبغي ان يصدق فيه الحالف اما ذا حلف بالله ممكن الحقيقة هذا الكفر الكفر الأكبر مخرج من أمين الله لأنه يرى تعظيما لأن المقصود بالمحلوف به التعظيم وتوفيق اليمين فإذا حلف الرجل بعظيم وثقه لمن حلف له فإذا حلف الرجل بالله ولم يوثق هذا اليمين بمقدار حلفه بغير الله فقد رأى الله أعظم من المحلوفين أو رأى غدر الله وقال حلفه على الكفر الأكبر ممكن مثال آخر الكفر يقف على السنة والله وقائل إشنا. إذا الثاني لا يرى هذا بسبب قد يكون هذا الرجل يراه أنه يحلف بالله ولا يفتن لأن الآن رجل صوفي إذا حلف بالله لا يتم بها هو رجل لا يتم بها ولكن إذا حلف بسيد البدو وعمامة الشيخ ورأس الشيخ وقبر فإنه يعظمها ويهتز فإنك لا تصدقه ولا حرفة الله ليس لأنك لا تعفض بأولاك من معرفتك أن حرفه لا لا يهتم به لا يكشف ثانيا أما لا تفعظ لا يعني واضحا ما أريد نشر قوله النفاق الآن النفاق قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافقة الثالث إذا حدث إذا حدث هذا المناسب ممكن حمله على النفاق المخرج من الملاه؟ ممكن؟ لا كيف؟ أن يكذب في كل ما يحدث به إذا حدث كذب لما يفتح سنه ليتحدث يكذب فهذا يفتح سنه ليقول لا إله إلا الله فهي كذب فهذا ما هو كفر مخرج من الملاه بهذا نصل الى نقطة مميزة عند الى السنة وهو ما يسمى بكفر ال... انتم من الصحافين النقاط اللي مسحناها بما يسمى عند الى السنة بكفر المآد ما هو كفر المآد رأينا اذا حدث في واحدة كفر كفرا اصغر واذا حدث في جمتين كفر كفرا اصغر فهذا كفر يزيد عنده الكفر يزيد على الكفر حتى يستغرق جميع حديثه صار كافرا كفرا أكبر فهذا الكفر الأصغر هو طريقة تبعده من الإيمان وتقربه من الكفر حتى تصل به إلى الكفر إسلام الإيمان الكامل ها صحيح وحد الكفر الرجل قد يدفروا في واحدة الآن هذه المثابة هو إيمان الناقص الناقص مستحب ولا نقص واجب. ولا نقص الناقص إيمان النقص نقص واجبات. فرجل كبر كفر أصغر وكبر كفر أصغر وكبر كفر أصغر حتى يصل إلى الكفر. في النهاية المعاصي قال العلماء بريد ماذا قد يصل لحال أن هذه المعاصي تجتمع عليه؟ فقد يكون الرجل مسلما في الدنيا عند الموت يكفر وهذا الذي يسمى بكفر المآل بمعنى هو مسلم لله لكن آل أمره إلى, آل أمره إلى الكفر لأنه اجتمع لديه كفر وراء كفر وراء كفر, كفر ومن هنا كأن المعصية الواحدة عند الصحابي تعتبر خطوة نحو الكفر وعند المسلمين المعصية لا يراها شيء لأنه لا يراها كفراً فهو يخاف أن المعصية قد أخرجته من الدين لأنها تقربه إليه فقد تكون ذهبت به إلى الكفر فهذا كفر المآل وهذا يقع إما في الدنيا وإما يقع عند الموت عند الموت مسلم في الدنيا يا لا له إحتام المسلمين ولكنه عند الموت كفر وهذا الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان اليه فيعرض عليه الكفر يوم الشيطان لا يرضى منك ان تزني فقط وتموت وان تزاني فانت معرض الى الرحمة ولا يرضى منك فقط ان تسرق يريد منك ماذا؟ الوصول معه الى جهنم فهو يمهد لك في الدنيا لا يقول لك يذكر لكن يمهد لك المعاصي معصي, معصي وانت معتصم باسلامك ما تظن بإنك مسلم ولكن تعطي وتعطي حتى في النهاية تصبح على حد الكفر فالشيطان يأخذك نسأل الله العفو ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله نعم إخواني الكفر مشرك ومشرك كافر ماذا؟ بفق ماذا؟ هو يعني يضع بعض الأعمال الشيكوا بعض الاعمال يا طاعه في الكفر ولكن ولكن هذا التقسيم علمي وسلاحي ولكن في الحقيقة ان المرء لم يكفر بالله الان ما هو الكفر لغة يعني يعني ستر بالله لا ستر حق الله صحيح يعني حق الله وان تطبق أمره وتفوز جميعا هذا حق الله حق الله على العبيد التوحيد في فالكفر فالتفرصه حق الله فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ان تجعل لله نظر وهو خلقت الان لما عمل يبدأ ان يكون لله فهو كفر ماذا يعني سطر حق الله سطر اما ستره كله واما ستره بعضه فلما سطر هذا الحق هذا الحق اطعا صرفه الى غيره ان بنت سال امره واما بقصه بؤمه فهو ستر حقا لما ستر وين هذا هذا إلى الشيء فالستر يقتضي ماذا الشرف نعم نقول الله نعم في حديث من غير ما نعم حديث الرطرة يسرح أستاذ يبيد الموت يمسكتر ويسكتر هذا القفال هو هذا قدر يحمل على الكبرلاء صغر يحمل أو لا يحمل يحمل ويحمل على الكبرلاء كبار يحمل وهذا سنتحدث عنه هذا الدرس كما ترون بفضل الله هذه الأمور المهمة لديكم سترون نوعي النفاق ما لم تسمعوا بها إلا إذا قرأها بعضكم نوعي النفاق تمهيد هذا الدرس إن شاء الله النفاق اللي هو عدم الايمان مطلقا والنفاق يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر مستدلين بمثل القران في سورة البقرة بالمثلين او المثل المائي والمثل الناري عندما <تصفيق> <تصفيق> الإيمان بقية دقائق بس مش بعض المشايخ بعض المشايخ ذهب نحن نسمينا الإيمان قول وعمل قول القلب وعمله قول اللسان عمل الجوارح فبعض المشايخ بعض المشايخ ذهب وقال الإيمان ما هو اعتقاد القلب وقول النساء وعمل الزوارح فجعل الإيمان اعتقاد القلب والاعتقاد هو القول ولم يدخل فيه عمل القلب فأنتم؟ الاعتقاد ما هو؟ قوله الاعتقاد القلب قوله فأين عمله؟ فأين المحبة؟ أين المحبة؟ أين المخبض؟ أين تضعى؟ القلب؟ ليس فيه اعتقاد ولكن هي عمل من أعمال القلب أن تحب الله أن تحب المؤمنين أن تبغي أعداء الله ان تبغض التافرين هذا عمل نعمى القلب فالقلب ليس المكلف به فقط الاعتقاد ولكن مكلف بما كمان معه بعمل القلب فهذا لفظ ينبغي ان نتركه فصودروا في محاضرة خاصة ان كل اعتقاد كذلك لا نريدها لكن نستخدمها لانها شاعر هذا اللفظ لكن على الحقيقة هو لفظ محبث في هذا الباب وليس محبث بخير ولكنه احدث شروعا أحدث شرورا ولولا عدم الشرور لما نبهنا إليه وهذا في محاضرة قادمة جزاكم الله خورا وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله نسألك علمنا النافع ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نعوذ بك من فتنة القول والعمل اخواني بارك الله فيكم احنا نعيد امورنا رب الله سبحانه وتعالى وصلنا ان الايمان نسمى الايمان عند اهل السنة والجماعة اولا وجدنا ان الايمان وحصرنا هذا القول ثمانا قول وعمل ونية والسنة <تصفيق> أبيفت كل كلمة في داخل هذه الجملة التي عبرت عن معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة هذا القول أدى بنا إلى أن نعرف أن الإيمان متعدد الإيمان متعدد بتعدد الشعبية بتعدد أوامر الله كل أمر من أوامر الله هو إيمان كان هذا ركو من أركان الإيمان أو واجب واجبات الإيمان أو مستحب المستحبات الإيمان إذن كل أهم من أوامر الله هو إيمان واضح أكوان ثالثا الإيمان ليس على مرتبة واحدة ولكن شعب الإيمان ليست على مرتبة قلنا هناك شعب ركنية للإيمان وهناك آجبات للإيمان هناك مستحبات للإيمان قلنا إلى انتقض الركن ركن الإيمان انتقض أصل الدين أصل الإيمان ذهب والإيمان له وجودة لا قيمة له بعد ذلك إذا ذهب واجب واجبات الإيمان نقص الإيمان نقص نقصا يمنع أن يكون أن يسمى الرجل هذا فلان مؤمن بمعنى كامل الإيمان الواجب ثالثا وصلنا إلى النقطة الرابعة التي سنتكلم عنها إن شاء الله إذن عندها السنة والجماعة مدام أن الرجل ممكن أن يجمع بعد أن يستقر أصل الدين والإيمان لديه ممكن بعد ذلك أن يجمع في قلبه وفي نفسه وفي عمله إيمانا وماذا؟ وكفرا إذن راجعا نحوما هذه العبارة الرجل قد يجمع إيمانا وكفرا يجمع طاعة ويجمع معصية إذا طاعة رجل في عمل من العمال فقد حصل لديه الإيمان وإذا عصى الله في مسألة وقصره في وجه المعجبات الإيمان اجتمع لديه الكفر الآن السمت والجماعة يقولوا في الإجتانية أن يجمع الرجل المكلف أن يجمع المكلف بين الإيمان والكفر لكن هل هنا الكفر بمعنى الكفر الأكبر؟ لا. ممكن الرجل يجمع بين الإيمان والكفر الأكبر؟ لا. لا، ولكن مقصود هنا ماذا؟ الكفر الأصغر واضح. إذا بيني مع كمال عبد الله الحناضي الله تعالى عنه نحن نشرب القمر، فهذا كفر ويلحب الله ورسوله. نأتيه على نقطة ذي بالنسبة هذه نقطة مهمة جدا. نحن قلنا يا إخواني أن أي واجب من واجبات الإيمان هو إيمان وتركه كفر. لكن هناك نقطة ضرورية هل كل معصية من الكبائر تسمى في الشريعة كفرا لا. هذا هو السوء بمعنى كل ما... الان قلنا كل, كل واجب نواجبات الامان هو ايمان في النهاية ان كل معصية علينا ان نسميها كفر الجواب لا لماذا يعني يجب ان تقيد في المصطلحات الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب المثلث وقتاله كفر فنحن نعتقد ان السبابة المسلم كبير، من الكبائر وناصية من معاصي ومنع ذلك لم نسميها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها كفرا انما سميها فسقا عمل من اعمال الفسق و جعل قتاله قتاله, قتاله قتاله مؤمن ماذا؟ قتاله كفر ربما في القائدة القائدة الاولى ان كل معصية من الكبائر هي الكفر نستطيع أن نقول هذا ولكن لماذا وضع هذا مقابل هذا لنرى التفريق حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم التفريق ما بين سباب المسلم وبين قتاله فإن قتال المسلم مقابل سباب المسلم كفر مقابل فسك وإن كان هذا في الحقيقة سباب المسلم كفر أي كفر أصغر واضح إخواني فإما هذه النقطة، نحن اكتشفنا بارحة وبالدلالة الواضحة أن الإيمان بالقول، يعني بالقول والعمل والنية، الإيمان بالقول والعمل والنية. الآن والكفر كذلك قلنا بارحة أو قبلها أن الكفر كذلك بالقول والعمل والنية. لما نظرنا الى الاعمال والعبادات وهو توحيد الالوهيه وجدناه كالتالي انتبهوا يا ولادي النقطه ان تباكم منها ان تسمية هذا الفعل كفر او تسميته فسوق لا بد من التقيد بالوثق الشرعية فيه وان كانت الاصل والقاعده صحيحة لكن عندما تكون القاعده لا بد ان تسخر فيها جميع افرادها هذه كما قلنا ان كل معصية من الكبائر هي كفر لكن عندما ناتي الى سباب المسلم هل يسميه كفرا متقيد بالشرط ذلك هذا هو الاولى فان كانت هي في الحقيقة الى سب المسلم المسلمة ظلما فانه قد سفر اجتمعت فيه معصية تمنع لحوط فيه وصف الايمان الكامل هذا حق الان ناتي الى قضية مهمة وهي المنبه عليها قلنا ان الايمان قول معامل ولي والكفر قول معامل ولي مقادنها وقلنا كذلك ان هناك من الاقوال البالحة علمنا شيء اخر اكتشفناه ووبحناه وهو وجود الكفر الاصغر ووجود الكفر الاكبر الكفر الاكبر يؤدي الى ماذا؟ خروج وجل الاسلام لا حظ له في الاسلام اما الردة واما الكفر الاصلي وكذلك الكفر, الكفر الاصغر يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى الفسق يؤدي الى الفسق الكفر الاصغر يؤدي الى الفسق الان قلنا كلنا وهذه انتبهوا الكفر الاكبر يقع بالقول القول والعمل والنيه والكفر الاصغر يقع بالقول القول والعمل والنيه هل هناك هذا نكملها الباريحة هون، وقلنا الكفر الأكبر المخرج من اللي قد يقع بهذا بالقول ممكن يقع بالقول قلنا بالإسلام سب الله عز وجل سب الدين سب الإسلام ما تبع رجال الدين، طيب ممكن يقع بالعمل ممكن فكر من هذا نكرنا وممكن أن يقع بهذا بالنية بعمل أقل وكذلك الكفر الأصغر هل ممكن أن يقع بالقول؟ ممكن يقع, يقع بالعمل وممكن يقع بالنية؟ فهذا هذه نقطة منهم مهمة أما الكف لأن ليس انتبه ماذا أريد أن أقول في هذه النقطة لأنها نقطة معلم من عالم أهل السنة والجماعة والآن والآن خصونتنا في الذي نريد أن نحن إن شاء الله من أهل السنة والجماعة خصونتنا أقرب ما تكون في هذه النقطة بمعنى أن بعض الناس يعتبر الفارغ بين الكفر الاكبر وهذا سنتكلم عن سببه وعن من اين صدر وعن الفرقة التي قالت بهذا القول بعض الجهل الذين ينتسبوا لاهل السنة والجماعة يظنوا ان الكفر الاكبر انما هو محله القلب ولا يمكن ان يكفر الرجل كفرا اكبر بالقول او العمل ومستشهدين ببعض الفاظ العلماء ليست حديث مثل قوله قولهم ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذا ما لم يستحذ له. هرأ أن جميع أعمال الجوارح وجميع أقوال الإنسان ليست مكفرة الا بماذا؟ الا بالاستحذ. أنت معرف؟ نحن لا نقول هذا. هذه عبارة من أجل الرد على من؟ هذه العبارة فقط لرد على الخوارج الذين يكفرون بالكفر الأصغر لأن الكفر الأصغر هنا التي نريد ناصر فيها لأن الكفر الأصغر من تقد إلى الكفر الأكبر بحاله الحال الأولى بحاله تابعوا له الحال يتحول الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر ان يقوم الرجل بجميع انواع الكفر الاصغر اذا قام الرجل بجميع انواع الكفر الاصغر فانه يخرج من الاسلام ولذلك هذا الذي اشترطه علماءنا عندما عندنا بالالتزام الاجمالي في الشريعه لانه اذا قام بجميع احمال الكفر الاصغر فلم يلتزم في حالة من حالاته في حالات الإيمان أسقط جميع الإيمان وهذه إحدى الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة والمرجعة ذات رأيذ الإنسانية رحمه الله في كتابه الإيمان وذات رأيذ القرن رحمه الله في كتابه الصلاة بعيد النقطة لأهميتها أما الكفر الأفضل ينتقل إلى الكفر الأكبر إذا قام الرجل بكل يعني أسقطا لن يعمل واجبا من الإسلام فقط عنده أصل الدين قال أنا أطر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لما جاء إلى واجبات الشريعة لم يقل بأي واجب قط هذا رجل ماذا؟ عند أهل السنة والجماعة هذا كافر كفر أكبر عند المرجعة في المسيطة الأولى ما ليس لكافر وتصوروا حالا أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه يعني عارفا لله مصدقا ومع ذلك لم يقض بأي عمل ولا بقول من أخوار الإيمان فهذا رجل الكافر كفر أكبر إذا متى يتحول الكفر الأصغر إلى كفر أكبر أولا إذا ترك جميع واجبات الإيمان وهي معناه الكفر ترك الجميع ألا جو كفر لها بالله بأكبر. أشكواك تعبان وهذا فيلا واحد داخل الخط يتعب كل شيء إذا تركت جميع واجبات الدين. الحالة الثانية وهي التي ذكرها ابن وهي الاستحلاه. وانتبهوا لهذه القضية في قضية الاستحلاه. انتبه لها. إن الرجل لم يكفوا في ديننا بالكفر الأصغر. ولكنه كفر بإستحلال ربما يكون الرجل عاملاً للواجد منفراً لوجوبه مع علمه بأنه حكم الله سيكفر فالقضية عند الكفر الأصغر غير متعلقة بعمله أو بعدم عمله بخلاف النقطة الأولى فإنها متعلقة بعملها وإن اعتقد وجوبها ما اعتقد جميع واجبات الإيمان اعتقد بها ولم يقم بأي واجب فإنه كفر الحالة الثانية إن الرجل يكفر ولو قام بواجب الإيمان وترك اعتقاد وجوده فالاستحلال هو المكفر وليس ذات الكفر الأصغر الاستحلال هو المكفر الكفر الأصغر ينتقل الى الكفر الاكبر بهذه المفتصة الان الكفر الاكبر اذا كان قولا او الكفر الاكبر اذا كان حملا او الكفر الاكبر اذا كان نية فانه لا يحتاج لغيره حتى يخرج الرجل من الملة بذاته بذاته يعني رجل الباسة على المصحة لا الكفر الأكبر احتاجه لو ان رجل مثلا زنى بمرأة هل يكفر بهذا العمل؟ هذا العمل لا ينقضه اصل الدين لا ينقض اسلام الرجل لا ينقضه لكنه اذا استحل فان المكفر له ما هو الاستحلال الان الكفر الأكبر رجل باس المصحف انتبهوا باس المصحف لا يحتاجه الى غجرها ليحكم على الرجل الكبر الاكبر هذا العمل بذاته ولا نقول ان هذا العمل يحتاج الى الاستحلال حتى يكفر فان هذا العمل بذاته مع مجيز العلم بان هذا مصحف انه يكفر حتى لو لم يعلم ان هذا كفر انتبهر ان ارتكاب الرجل لعمل من اعمال الكفر الاكبر بجأس وقوم هذا الكفر بقول او بعمل او بنية بذاته مفسر ولا يحتاج الى غيره حتى انه لا يحتاج الى معرفته بانه كفر يعني بمعنى الذي يعتقد هو ان تارك الصلاة جاسب وهو دين الله عز وجل وهو دين اجماع الصحابة رجل ترك الصلاة لأنه على مذهب بعض العلماء لأنه لا يكفر فهو عملها لأنها غير مكفرة ويريد أن يكتزم بالإسلام وعملها أنها غير مكفرة هو عندي كافر ولولا يعتقد كفرها لكن هو يعلم أنها معطي لكن غير مكفرة فإن الله كفر المستهزئين بدينه وبرسوله ما عدم علمهم لأنها مكفرة الذي دل استرف انتبهوا اللي عدم العلم بالمكسر وليس عدم العلم بحكم الله بمعنى لو ان انسان وهلك كما سياتي في حالة الجلس ان الرجل لا يذكر عندنا بترك عمل من اركان الايمان او بقيامه بناقض من نواقض الدين حتى يعلمه حكم الله فيه لكن الذي استرف ان يكون حانما بانه مكسر تنتج ثم ان هذا الفنوت يعني, يعني ان الرجل لا يعلم ان الله امر الصلاة ترك الصلاه الكافر هذا ليس كذا لكن الرجل الذي حكم الله ان الله امر بالصلاه فترك الصلاة فانه يكفر ولو لم يعلم ان ترك الصلاه حالتان مختلفتان واضحه بخلاف الرجل الذي لم يعلم حكم الله بترك الصلاة لم يعلم ان الله فرض الصلاة قل يصل بعض الناس جانهم ان لا يعلم حكم الله ان الله عمر الصلاة في ازمان مؤماكن معينة فانه لا لم يعلم الحكم لكن رجل علم ان الله فرض الصلاة فترك الصلاة ولو لم يعلم انه ترك سياح كفر فانه تفضل كلام حالة اي حالة? نتبلونا الثانية ان قيام الرجل بالكفر اكبر لا يشترط له أن ينهي الكفر لا يشترط له لو أن رجلا ذات المصحف ولم يقصد بذلك أن يخرج من الإسلام فإنه يخرج من الإسلام وفإنه كما قال ابن تيمينة ما يشاءه كما قال فصارم لعله فصارم وعن فصارم قال فإنه لا يشاء الكفر أحد من الناس إلا ما شاء الله من يعيد الكفر يعني بمعنى أن الرجل قد يكفر وهو لا يريد الكفر كالذي سكن النبي ولا يريد الكفر ما راك لكن في هذا العمل العمل المكفر انت رحت لهذه النقطه النقطه دي ولا تحتاج للاستحلال يعني استعمال احدى المكفرات المكفرات ماذا كثيرة جدا منها استحلال الكفر الاكبر منها منها استحلال الكفر الاكبر ولا تفهم عباره السلف غلط النقطة الثانية قلنا ان توحيد الولوهية نسف ولا وبراء فان كل واحدة من هذه تحتوي على اعمال هي من اركان الايمان وتركها كفر وتحتوي على أعمال من واجبات الإيمان وتركها كفر الأكبر لا يقول واحد أن الرجل أن النسو الكل تركه يؤدي إلى الكفر الأكبر ولا يقول واحد أن الوراء والبراء تركه هو الكفر الأكبر وبقية